بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنرييه من اياتنا انه هو السميع البصير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 إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء أحد الآخرة ليسوا هُوَ حَقٌّ وَلِيَدْخُلُ الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُكَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَكْبِيرًا